تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُل إِنِّي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إن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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وتقروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبيا قلبو